وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِن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 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء مَن أَسَرَّ الْقَوْلَ مَن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وسارب لَهُ مُعَِّبَُّ بَنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحفَظُونَا يَحفَظونَهُ مِنْ أَمرْرَِّ إِ اللهََّ ل يُغَيير مَا بِقَوْ م حتىَتَّ يُغَيرُ حتىََّ يُغَيرُ مَا, حتى يغيروا حتى يغيروا ما بِأَْ وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من